النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر من أكثر الصلوات إطالة صلاة الخسوف يقولون فزع لما شاف الخسوف حتى في رواية أنه ظن أن الساعة قد قامت فذهب وصلى وصلى الناس وراءه ونادى بلال الصلاة وجامعة ما في أذان ما في إقامة تصلى جهرية حتى لو بالنهار و... والسن أن تصلى صلاة طويلة حتى أنه بالركعة الواحدة كان يقرأ كأنه بالبقرة كاملة الجماع النبي بكى يقول أحد الصحابة سمعته في سجوده في صلاة الخسوف يبكي ويقول اللهم لم تعدني هذا وأنا فيهم لم تعدني هذا وهم يستغفرون آية من آيات الله حصلت يوم الأربعاء القادم فلتحيى المساجد ولتنشر المصاحف وليقوم الناس لرب العالمين وليصلي الناس في بيوتهم ومساجدهم حتى تنجلي وآية لهم الليل نسلخ منهن när fådda hör muddlarna och solen tjar för att vara stannad. Det är en värld بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون